واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإصحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء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 ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتهمها سميتهمها ثم وآباؤكم. الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا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 أنتم للرؤيا تعبرون